Vallahu cele kum mim buyyutik kum seene vecalle kumcul dil em mi buyute الأنعام بيوتا تستخفنها يوم ضعنك ويوم إقامتك ومن أصواتها ومن أصواتها وأعابها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين.